الحمد ل ه نحمده و ن س ت ع ي ه و ن س ت ص ف ر ه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن فئات ع م ا ل ن ا من ي ه د الله س ل ا م بكلها و ح ن يهديك الا الهدى لنا واشهد ان لا إ ل ه الا الله وحده لا شريك له واشهد ان ا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على وعلى آل、محمد. كما صليت على آ ل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد و ب ل ر ك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آ ل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله عظ وجل ولا تفوزوا إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق م ن ا زوجها وبث منهما رجالا منه كثيرا ونساء واتقوا ل ا ن ل ه الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م ان الله كان عليكم رقيبا يا إ ي ه ا الذين امنوا اتقوا ل ل ه وخذوا قولا سديدا يخطي لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ر س و ل ه فقد اذان ك و عظيما أن م ا ب ع م فان اصدق الحديث كتاب قال تعالى وقدر لابي هدي محمد برسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور مهتداتها وكل مهتداتها بدعه بتاع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فكل عالم انت في القيد من هدي مشركات العيد قد تنمت عليك ونحن في نزله من الله عز وجل عظيم و ف ا ل م ن م كثير ولئلا ا نسال الله, عز وجل. لا الله عز وجل في مستهلك هذا الاقوى الصيد الفلاني ان يجعل هذا العيد مباركا ميمونا على امتكم السنين في كل مكان وان يعصون دماءنا وان يحفظنا اعراضنا وان نرد الينا مجدنا وكرامتنا و ا ذ ل ن ا انه من ا ل ي ت ك والقادر عليك ونحن مع هذه ا ل د ق ا ل ق المعدونه وفي وقائق الساعه الباقيه ليبدا يوم عرفه ذلك اليوم الفضيل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه احتسب على الله أ ن يكثر ا ل س ن ة التي قبله و ا ل س ن ة التي نكيف ف أ م ا في ه ا الحديث الشريف صيام يوم عرفه التي يصوم هذا اليوم وليس كثره الصيام ب ا ل إ م ت ن ا ع عن الطعام ا ل ش ر ا ب ك ا ل أ ي د ا ي ا م لكن الصيام الذي يعنيه النبي ص ل الله عليه وسلم ان يلزم المسلم حدود الله عز وجل وشرع حرمات الله عز وجل وان يلزم دين الله عز وجل و أ ن لا يعتدي على حق غيره و أ ن لا يعتدي على انسان مسلم بسوء ولا تحش ولا م ه ت ا ن صيام يوم عاصمه أ ح ت س ب ع ن الله ا ل أ ر ج و ان يكون ا ل أ ج ر والدواب على هذا الصيام عند الله ن ص ل من الله ا ك ر ا ن من الله ج و د ه من الله عز وجل ان يكون هذا الصيام يساوي تكثير الذنوب ا ل ر س ج د ه ا الصائم لهذا اليوم عما مضى من عالم كامل وكذلك إ ذ ا قلده الله تعالى ف إ ن ه ي ك ذ ف ي ه الله بذنوبك الذي ا ن ت ه ان كان به سيعطف فهذا فضل عظيم وشرف رفيع ولكن ليس لكل أ ح د أ ن ينال هذا الفضل وهذا الشرف وهذا الاجر إ ل ا إ ذ ا كان عزبا يعرف حق الله عز وجل يحفظ بطنه ان تاكل الحرام يحفظ, سمعه أن يسمع يحفظ, يحفظ, أن يحفظ أن الحرام. كل هذه المعاني لا مستند يحفظ ا ه أ يتكذب لاصحابها لده واستحقاقها لان خ رسول الله ص ر ى الله عليه وسلم قد نزل او بين ان الصلوات القبوليه والاستدعاه الى الجمعه ورمضان إ ل ى رمضان مكسرات إ ل ى بيت مدن اجتهد في الكبائر عمل عقل واجر عال لا ينبغي لهدم ان يضيعك ما منا من احد إ ل ا ويذل ويخرج وتهبو نفسه إ ل ى ا ل م ع ص ي ة وتزل فتقوم فيه المباركه لكن ا الله تعالى من ورد عظمه جعل لنا جميعا مرضعا جعل لنا السبيل مفتوحا ونستر ي نتوب إ ل ي ه ونعود اليه ونستغفر إ ن ا ارتكبت ايدينا وزلت به ا ل ن س ل م من الذنوب والمعاصي ثم إ ن يوم عرفه يستحق فيه الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء, الدعاء دعاء يوم عرفه وافضل ما قلت انا والكريمون من قبل لا اله الا الله و ا ح س ن و لا شريك له له الملك و ل و ا ل أ م د وهو على كل شيء ق ر ي ر هذه الكلمات ا ل ك ث ي ر ة نريد أ ن نعيشها ورثا في حياتنا في ضخم ا ل إ ع ل ا م الذي انزل على الكثيرين ح ي ا ت ن ا ومع ت ك ا ث ر المشكلات والمهمات و ا ل ش غ ا ل السلف ب ا ل أ ح د ا ث والوقائع التي تتوالى عن ا ل ا م ة من كل اتجاه و م ي كل لحظه نحتاج أ ن نرجع الى الله وان نعيش لحظات مع الله وان نرفعها من الصراعات الى الله وان نساله سبحانه في فضله الا وهو الا سواه ولا معبود الا سبحانه وتعالى هو ولي الصالحين هو الخلق المستقيم هو يقول عباده المسلمين الله رب العالمين واذكروا في هذا ا ل ا ق ا م كيف كان تعامل ق ر ا ن ي ن عليه السلام ثم تعامل هجر س و ك ثم تعامل اسماعيل كيف كانت حياتهم كلها كتاب رب العالمين وما وقع فيهم من بلاء ولا نزلت فيهم من شده أ و ت ح ق ف ي ه م من ع ي ا ء إ ل ا ويرفعون الى ا ل ل د عز وجل ويخلصون النيه ويكملون التصرف ويكملون التوكل على الله والظلم به تاملوا ونحن في هذا المشهد العجيب كيف كان ح ا ل ي ابراهيم لما قام يدعو القوم ولنعبرهم ولنعاصرهم من اجل ان يتركوا عباده الاصنام من اجل ان يتنحا ا ل ك ف ب ا ن قلوبهم ولكن لما حياه ا ت و ح ي د الخالق والايمان الصادق كيف كانت ح ر و ب ه بعد أ ن ض ل ق و م ه على ك ث ر ي ن وصبيانهم حطم أ ص ن ا م ه م فجعلهم ازالا الا ك ث ر ل ه م ي عالقه بين يرجعون فماذا فعل قالوا ما على هذا يا إنه وإنه قالوا من فعل هذا ي ا ي ا ت ن ا إ ن ه لمن ظالمين قالوا من احنا فمن يذكرهم يقول لهم ابراهيم قالوا ن ف ث ر به على اهل الناس ه ا و ه ليرواه كاي عبر القرانيين شوفوا بزوجه عبد الحفيظ تعالوا شوفوا عملوا المرسومه وشئتم د ف ع ب تعبر لمن يعتبس قالوا ت ح ت و ا مني على اعين الناس لعلهم يشهدون حتى يرى الناس ح ق و ب ه من ت ع د ة على ا ل آ ل ه ة عجبت ي ا و ل ذلك القوم من فعل هذا في هذه ا ل ا م ا ل إ ل ه يفعل أ ن يفعل به ا ل إ ل ه ا ل ع ظ ي م الذي يشترط ولو خلق ا ل ن ا كله هو الذي يفعل به يضرب ويحطم و ي ذ ل وينازل اين أ ق و ل ه م أ ي ن أ ف ه ا ه م اين زكاؤهم أين, اين هي رجاء احلافهم قال قالوا سمعنا فمن يذكرهم يقال له ا ب ر ا ه ي ن قالوا بلغوا فيه على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أ ا ن ت فعلت هذا لالهتنا يا ا ب ر ا ه ي ن قال ب س غ عنهم كثير من هذه الصنم الاكبر ابو الهدى نعم ف ا ل و ه إن ك ان و يمطقون ا يعني إن كانوا ينطقون يردون عليه ف ا س أ ل و ه إ ن كانوا ينطقون فرجعوا إ ل ى قوتهم انكم عندهم مباركه فعلا ا ل ه ة لقمتم ايلولو ن ه ي ك برفع رقبه ولفيه قطر صناعي يقوي من أ ع ل ى و ل ف ي ك في ا ل ك ما فيش شروط ثم نشدوا على رؤوسهم خالص بيض رجعوا للقناه لقد علمنا هؤلاء ينصتون ان تعالوا سيررين الهه صالحه لا تتكاثر خرقا الى ان غ ا ل ب حازقوه وانصروا الهتكم الههم يحتاج الى من يرسوه بهذا الاله يرقى في النار هل ياسرى لما يرقي في النار ابراهيم عليه السلام كان في ظن به انه سوف ينجو ام سوف ى يحرق هل كان في ظن ابراهيم انه سوف ى ينجو هو توكل على الله حقي الله و ن ح الوكيل وانتهى الامر قدم روحه لله شريفا ان نادت ع ل السنه وان عاش فبنعمه من اضل ب منا فلم يكن ابراهيم وهو يقدم روحه لله طواعيه ويلقى في الدار بدون أ ز ل ى مقاومه لم يكن ابراهيم يدري انه سوف يكيد لكنه بذل ا ل ا ن ا ن ولم يتبرا من دينه ولم يظلم السقيه ولم يقل فقته خلاص دع الملكه للمالك يا م ب ر ا ه ي م بلاش مشاكل خلينا نعيش عايزين ا ت ج ا و ب الوطنيه ك ن ه ا ن ع ا ي ي ي ن الشغلانه وانتوا لا بدلا من انها ب ش ت حياه يعيشها ا ل إ ن س ا ن بدون دين لا ما معنى هذه الحياه كثير من الناس يقولون إ ن ن ا نريد أ ن ن أ ك ل ونشرب بس الجنوب زل تلك ح ي ا ة ا ل أ ن ع ا م إ ن الله تعالى قد كفل لنا الرزق و أ م ر ن ا ب ا ل ع ب ا ل ه و ا ح ج م ن ا بعد أ ن نجا إ ب ر ا ه ي م ا ل النار قال الله تعالى إ ل ى القوم ق ل ب ا ح ي ا ت م كوني درسا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م لما بذل جاء ا ل أ ج ر جاء التدخل الالهي جاء ف التقربات جاء ف ا ل ع ج ز ا ت ا ل آ ن كثير من المؤمنين ينتظرون أ ن ي أ ت ي إ ع ص ا ر مدمر على أ م ر ي ك ا أ و ا ج س ا ن شنيع على أ و ر و ب ا أ و بركان يسوع في إ س ر ا ئ ي ل مثلا أ و وباء ي أ ت ي على أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م أ اي ا ي م س ل م و ن اولئك فيفلتون ب ب ؤ د ه م عن الدين كثير منهم ينظر كثير منهم ياكل الحرام كثير منهم يفعل ا ل ن ه ا ر ي والزواج لا ينظر لكن يريد أ ن ينجي ربه دينه من عند الله فقط أ م ا ولا يتدخل لا دين الله عليم ولا بد لكي يمكن لنا في الارض من البدء ل والسطحيه ولا يكون لنا اغلى ولا افضل ولا اولى ولا اخرى من الدين ثم هاجر يوالد عليه السلام الى وكانت قد السلام الله وكانت وسوف تزوج فيه هاجر عليه السلام وانجب ولده الاول ع ل السن الكريم فوق الثمانين فان للامر من الله يحكيه خذ ولدك الصغير الرضيع الوحيد وزوجك واجعلهما ل و ل د غير الايجار ا ل ه ل ا م حقا سببت الدنيا ن س ن و ا في م ن ط ق ة م د ي ن ة س ك ن ي ة ج د ي د ة إذا حتى مع في ممكن من انظر الى ش ابراهيم و ل ودين عليه السلام ياخذ زوجه وسلمه ا الرضيع ا الذي جاءه بعد طول طفله ويجعلهما في مكه عند بيت ذر ا ل خ ر ا م أ ع ل ى زمزم ولم تكن زمزم بعد ويقول ربنا إ ن ي اسكنت في ذريتي سواجد و ا د ه في الزرع عند بيتك المحرم ماذا في قلب وهم ابراهيم عليه السلام قدم الهم الذي يتعلق ب ا ل ك ت ي ن ه ربنا يقيم الصلاه كثير من المسلمين ا ل آ ن ي ت م و ن ل ل ط ع ا م والشراب والتعليم والعلاج و ا لكن أ ب ن ا ء ن ا كثيرا إ ل ا من رحم ربي و ع ظ م لا يهتموا ب ش أ ن ا ل ط ل ا ت نعم ت بس الولد لا يزيد الجبن المسرع ع ن ل م ا بيدخل ع ن اجل ذلك وعنده المدرسه و ل ك ل ي ه س ت ا ع سبعه وصفه فطبعا لهم دامت فتره ك ب ي ر انما ي ف ي ر لي الف بعد ا س ا ع ت ي ن من النوم ل ونصف ما حدش ت ح ت ع ي ه يموره علشان عنده ا ل زجر عنده سهران بيزاجر و عنده ش ر ل عنده دمعه عنده ف ق ت ر الدين و ق ت ر الدنيا أ ي و ه ما قدر بالواقع ا ل ت نعيشها ي و ه ما قدر ا ل ه م ا ل ذ ي ت ل ك ر الولد ا و ا ل أ م ا ل ذ ي ربي عليه ا ل أ ب ن ا ء إ ح د احداهن ن إ قالت لي إ ن ه ا قالت لي من فيها يعني منذ سنوات أ ن ظ ر ك ي ا ل أ م تربي الولد على غير الحق م و ن أ ن تدري قلت له يا فلان أ ه م حلف ذاكر وتنجح وتنجح ج ح اعمل مجموعه وعكسها طول أ ر ض ا ل ع ج ي ن ق ي م ة ا ل ز ر ع وبالطبيعي ولا يزرع ذلك لان القيمه لم يزرع فيه قلبي منذ كانت طويله عند م اهم ن حلف الشمال م لحدهم إجلاجة طول ما انا اشيلك انا مش هتبيع انا هيعرف جاي كامل لكن عادي تقول ا ر ض شو شايف تقولي قيمه الان البعض يقولي ا ا ب ن ا ي انا عايزك ت ج ي ل ا ل ف ن و ن منشعر ك ل ه ازاي تترا تنهب ف ه ل و ة ايه المهم في ل ف ل و س انظر الى ابراهيم عليه السلام ربنا ََّ إ ِ ن ي اكلت من ِْ د ُ ذ ر ي َِ ي بوادي الويل في زرع إ ِ اجلاك ونشر َُ ونحييش ََ حتى َ لا تزرع لي ونفرحي حق عند بيتك المحرم ربنا ان يقيموا و ن َ ا ل الهمس فاجعل افئده من ر ل ن َ س تهوي اليهم ِْ ي ر ز ق ه م من الثمرات ل ع ل ه ا ل ك ر ه م قضيه الدين أ ن يكون الدين رقم واحد ان يكون أ ع ل ى همنا حتى إ ذ ا تعارض مع الدنيا بيعت الدنيا ثم به ا ل ر م ي م بعد ذلك وقد ش ف الولد و أ ص ب ح يسعى معه إسماعيل إسماعيل يسعى يساعده معه حتى إ ذ ا ب ل ل معه السعي قال يا بني إ ن ي أ ر ى طين نم اي انفعك ضحى بنفسه ف أ ل ق ه الناصر ضحى بزوجه وفصيل الرضيع فتركهما ب م ك ة و ا ل أ م و ا ل ز و ج ة ا ل ر ح ي م ة ا ل ف ا ئ م ة ا ل م ؤ م ن ة ا ل س خ ي ة س ل ح ق فيه يا إ ب ر ا ه ي م لمن تتركنا في هذا الوادي المقبل لا يتكلم ولا ي ت ك ل م ولا ي ر ق يا إ ب ر ا ه ي م يا ابراهيم, إبراهيم. فقالت له لما كررت وسكت آ ه ا ل ل ه ا ب ر هو الدين تعلم ك د ا قال نعم فمذلت ا م ل ك واحد م ح ت م ر ع رسول رمضان بلديه عمت لن يلي خليفته يا ا ب ل قال اذن لا يغني ع فلما عنه ظالما آ ن ا ل ك ر ي م أمر جاء من ا ل س ن ة ا ل ك ر ي م ا ت امر ل ص ح ح ي ة أ وتوجيه افعل ولا تفعل فاستجيبوا لن تضيعوا احد المرشحين لرئاسه الجمهوريه كلما جاء في فضائيه من الفضائيات في حلقه ا الاسئله ق ك و المتكرره س ي ا بالزرب ة سياحة و ك أ ن الذي أ م ر ب هذا الحلال وهذا الحرام هو الموشع وليس الله و ك أ ن ا ل ب ل ا د ه تموت جوعا وتضيع هدرا إ ذ ا م ر ل ق شرع الله عز وجل عجيب فاين الله إ ذ ا كنا نخشع أ ن ننفذ اوامر الله من اجل ان ن أ ك ل ونشرب كم العاب ف ه ن هذا يقبل هل يفاق الناس من ت ط ي ق شرع الله من منع ا ل ق م و ر والتبرج و ا ل س خ و ر حيث ينعم الملوهات الحقوا حيمنعوا الملوهات هل هذا يكفي المجتمع حتى محترم هل يقبل انسان ان جمراته أن يرجع ل هل يقبل انسان ان ولده مخمورا م ص ب و ر ا هل يقبل انسان ان تشاهد ابنته تلك ا ل ز ر ا ئ ض والمليارات هل ا ن م ا ل خمور في ا ل ت ب ا ر ل في السفور ه ت ل ا تسعين ج ر ا ح ي و ك أ ن ا ل م س ت م ع ليس بمسلم ولا نخوه ولا رجولا خذيت الرزق مؤخرا وما خلقت الجن اوليت إ ليعبدون اطاعا لله ما اريد منهم من رزق وما اريد, أريد, أريد, أريد, أريد, أريد, أريد, أريد. ان يطعمون إ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين أ ق و ل قولي هذا رزقكم غريب الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا ا ل ه وحده لا شريك له يقول الحمد ووفقه لك ذيله واشهد أ ن محمدا عبد الله ورسوله وقوله بخلقه وحديثه بلغ المبادئ وادى الامانه وما قريب الحمد ف ش ف الله قوله ت ع ا لما وبرك ل ل م ع و ربطت واطاعت هاجر امر الله عز وجل وترك ا إبراه زوجه وولده في الصحراء حيث لا زرع ولا ماء ولا إنس ولا انس ولا شيء ولكن اليقين سال الله الامر ابليس ا ذ َ يابراهيم قال ََ نعم ََْ وهو ََُ ل ذ ي عاش َ أ َ ن ه َ ل ْ ق َ نفسه َُ م ُ ت َ ج ِ ي ب ا م ُ ض َ ح ِ ي ً ا ف َ أ َ ل ْ ق َ و ه في النار َ فقال َََ الله اكتب لي بردا وسلاما علي َََ ر َ ي ه حتى ََ ما ََ خرجت بحب من حرام ََ لدرجه حراره مرتفعه على الفراشه ي ن ا ر ي ن و ع ل ا ف ي ن ي ع ن ي م م ك ن ه هو من ح ر ا ر ة النار اليوم م ر ت ع عنها أ ع د ي ن يمسحوا العدد لكنه هو في داخل النار في س ف ي ن كوني مرتفع س ل ا ح ه على اليوناني هو عاش لا اقول جرب هو يقين عاش فضل الله عاش معيه الله أ ن تعيش ا ل أ م ه في معيه الله أ ن تشعر أن تكتشعر اجمل الكون غدا ً مدبرا سميعا ً بصيرا ً ن ح ت ا ج ي ن اتخذه ش و ي ة ش و ي ة عن الهوض ان تحمل الماديات ا ل م ج ر د ة دون التدخل ا ل إ ل ه ي ياخذ حتى لما كنت بالزلوى البركان واللتيود يلات و ط الطبيعه وظف ا ل ق د ه ا ء و ك أ ن ا ل ط ب ي ع ة تتحرك من ذاتها يا و لو ل ل ه أ ن الله ترك ل ل ط ب ي ع ة في ه ا ت ن أ ن تتحرك من ذاتها لو انتهبت الاذن و ا ل ت ص ر ي ة تتحرك ل ذ ا دمرتنا نبيعا و ظ ا لله رب العالمين ما من شيء في الكون يكون إ ل ا ب أ م ر رب العالمين الذي أ خ و ه ب ن ا ل ج ا س والنور إذن نحتاج أ ن نعيش مع الله و أ ن نستشعر نعمه الله وفضله و م ع ي د ه ونحن نقرا هذه ا ل آ ي ا ت ونستشعر و ن س ت ذ د ل ونسترجع هذه الذكريات اقول لنفسي انا كلمت مع الله في واحد مدينه في الضحى ويرشد معهم كل ملح وكل لتر ا ي ط و ي د ب ه باسم الدين ربنا اللي قاعد كده بنلاحظ ينزل ا ل ب ي ت يجي صلاه ا ل ج م ع ة عايز ا يصلي من شعر يعني عم يقول ايه اكبر من ايه احد اصدقائي ل سافر قبل الثوره الى دوله عربيه وكان يفصل باميري عن طريق الانترنت و ا ل م ب ا ي ل يعني ي ف ي ه صلاه ثم لما ق م ت الثوره جاءت ا ن ق ف ع ة الاحتصامات وخفعت الانترنتور والمرض أ ن ا تخيلت أ ن لو مكانتا ا ما ن ل ق مكن ليها ي مشي من القلق فكيف بمن ز ر ت اختيارا ً ابنه الطبيع الوحيد ثم ل ع د ا ل بلغ الثاني ياتي ليقول له تعالى اسماعيل إ ن ي أ م ر في الكلام اني أ ذ ب ح ه ف س أ ل ت رسول ا ل ه هل وجد انسان عاقل مدرك بافعاله محب ل أ و ل ا د ه فهو لما نفسه طرش هو هو لكن معروف ان ا ل إ ن س ا ن ق لكن, لكن, لكن لما قرات ك ث ي ا ل ح ا في السابق ل الاولى الاخيره عن الذي يقتل ولده ومن اجل قصه ا ل ب و ر ص ة كان ق ب ل ا ل ثور الكلام د ه اكل عياله و م ر ا ه و ع د استلموا ما في السلم ان ش ا و الله عنه قبل اذا ل أ ا هناك, هناك م ر ح ل ة يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يقدم على ان يقتل ولدا في يده لالف لاعب معين فإنسا إذن عاشتان بين إذن مع الأمرأي تحت لكن الصفرة هذه وان يقدر الانسان على تضحيه بنفسه ثمه ولده ويدفعه في ا يده بيديه لاجل هدف عالي وامر كبير خطير لتبطل عنه عنده هو استخد إبراهيم خليما لأنه مكانش حد مقتل ومش كلام حلل ا مش كلام شعارات كما تخرج من سلسله م ت ب ر ج ة ترفع الشعارات ت ا كنفسي يا ر س و ر الله طيب يا ريت اجزم الاجزم لك صدق كله لان الولد تجاه كنفسي يا رسول ا مشاعر ط ي ب ة و نصدقها ان شاء الله لكن مهم ان نخرج عن نطاق الشعارات ا ل م ج ر د ة ا ل ى ا ل ف ع ن يعني ا ص ف ل ح ا ل ل تتكمل لكن تعالى بعد التنفيذ ي ا ن ر انا معكم الدين العشر ثلاث سنين طب هاذي ا ب دينك بريك لا ه احنا نريد ع ل ن ان نخرج ل ل ي ا ح ه سيدنا ب ر ي ن ما تكلمش ن ف س سكت تنفيذ يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه وبناء عليك ف ن ظ ر ماذا ترى تذبح راضيا ا ن ج ز ذ ع ا م ك ر ا ن لكن الزبك ما خراش. الولد ب ما خراش ا ديشني ل اسماعيل ل ل ي هو ا ل أصلاً ا م توضى على البلاء و ا ل م ع ي ة البلاء لما كان في الصحراء مع رومه يزجي ا كرب الموت وانزل جبريل فيفجر فئر زمزم وتزكي انها تحت له امه بعد ذلك يا لي كان عمتك تفرق كده فعاش المعيه لنفسه عاش الاعجاز ا ل إ ل ه ي والتاكل الرباني فلما شب وكبر يا ابن انها سحر وقلت ن ا ا ل ي عمرني ابريكينا له يا آبا م هو ابراهيم واسماعيل عليه وهاجر ل امه اسماعيل لما ياتي هذا الامر ا السكيناء في التذكير ن إن ه إنه إنه يكون نجال في احتمال برضه ع يا يظهر من قال يا أبا فلما مر اذنب ظهر الظهر ا أ يعني للباس وزمله ا س ل للجليد ع رماه العشر و ب د أ ب السكين يذبح خ ل ا ص ن ع ش ي يدلح بل ط ه ا اطلقت ل ا ل عملي اترمت النار, النار جيل المقلد الالهي الزبت ل تخطط ولد ا ل ل ا ص ح ر ا ء ولد م ا اخر ولد ق ا الإلهي من اخر ل ولد ي اخر ل ولد اخر ب ولد اخر ل ولد اخر ولد اخر ولد اخر ولد ا ش ر ه ا ج ر م ل ك و البشر إ س م ا ع ي ل بشر إ ن س ا ن إ ذ ا هناك ا ح ت م ا ل ي ة ق ا ئ م ة أ ن ن ا مهيئون لان ل إ إذن هناك ق د ر ة عندنا أ ن نتجاوز خلود ا ل ن ا س و أ ن نربطه على م ه نحتاج الى ان ل ص أمر نستخدم ا هذه المعاني من ا ل ق ص ر ومن المواسم الدينيه التي ت ب و ه علينا حتى لا يكون مجرد استدراج الكلمات دون ان ع ي ش ه ا واقعا في حياتنا أ د ع و الله تعالى ا يتقبل منا ومنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشفر لنا في امرنا نزلنا اللهم اغفر لنا ونصرنا على القوم الكافرين ربنا تقدمين رحمتنا ونصحح لنا وترحمنا وعلي الظالمين ا ومن شهور من قلوبنا والى غير كافرين اللهم اتنا في نصرهم و وفي بيت عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه قليل ومن ل كان من توفيق س ل ح ا ن ه الشيطان وتوفيق مسجد اللهم اغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا